محمد kasih الله. dukungan على mas aliens على ke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 الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله لا اله الا